السؤال رقم سبعة يمكنني الجولان بأضواء الوضعية فقط ألف نعم ب لا أعيد يمكنني الجولان بأضواء الوضعية فقط ألف نعم ب لا